بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه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 إن علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم إذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى اهله يتمطى اولى لك فأولى ثم اولى لك فأولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من من يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى